مسألة مقسمة إلى ثلاث أقسام حديث وخبر وإيه؟ أو خبر وحديث وأثر فالخبر اوسع هذا في التعريف العام الخبر اوسع فيشمل الحديث ويشمل كذلك الإيه؟ الأثر فيشمل الحديث ويشمل الأثر هذا هو الخبر أما بالنسبة للحديث فأضيق من الخبر الحديث أضيق من الخبر انتخذتوا أو الجماعة اللي درسوا الرياضة والكلام ده حاجه اسمها المجموعة الشملة درستموها اللي لا المجموعة الشملة بيكون فيها مجموعات أقل في الداخل هذه المجموعة تسمى بالخبر فتشمل في داخلها الحديث ولا ايه والاثر فالحديث والاثر في داخل المجموعه الايه المجموعه الشملة. اللي هي دي فالخبر جزء من الحديث جزء من الخبر وكذلك الاثر جزء من الايه جزء من الخبر <تصفيق> واضح طيب نصورها سريعا على اللي. Thank you. قالوا ليس يشمل, يشمل, يشمل الحديث ويشمل ألا فكل حديث انخار وليس للم وليس وكل اثر انخار وليس للم وليس لحش من بكل أحساسي الخار تجمل إلى إله الخليف وليس ولا فهنا الخار ما كان عن الحجم وعن الغيب إذا فإنك إذا قلت في وعرص أقول السبيل فلأودك قلت وأردت بالخاري عن النسيحة الله عليه وشنك حتى لا يكون أصرافه الرئيسة عن إليك عن طول إليك طيب أما في, في اذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فالحديث هو ما جمع الحديث قراننا من او فعل او تقرير او وكل ذلك سنه السنه ما إذا عرضته يعني جباية من الشريف والحضر وهذا الصواب من عبد النعيم الخارج خارج الشريف مع الخارج والعضون خارج وحضر وحضر وهنا الحريف ونجاح من الشبب من قومه أو شعر أو قبيل أو وحبي. Ważny, ważny, ważny, ważny, ważny, ważny, ważny, أقام في الشاردة أو, أو من من فإما أمر في الشاردة أو نادى في الكلام عنه عن فإما أظن في أو عنه عن هذا كله إما أخطاء وإما نادى عنه عن كذا وهو في حالة مالذي الغد وقد يكون الساعة أقوى في بعض الأحيان فالحديث مجاعدة يشرب يقويه أو كده ينبذل كان يقال ساعد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير أو كده فكهذا الشكاية النبي صلى فعننا س 믿ى الذ쪽에 الأحاهم think in Jazz المغرب إن ذلك المغرب الأحية لا يقول أبونا و لتقلنا أكمل الأحياء When we turn on We turn والله يا جماعه انا بقول لسان النبي صلى الله عليه ولم من النبي صلى الله عليه وسلم من اذ ندى اوقع بمعنى ما تعرف حسابه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولم عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الا التحديث عن ندى وقد يكون أقضه نوع من المرأة القارة قال يكون قوية أشخاص راضينا كما جاءنا أبرو من يموت فقال إنا نريد في كتابنا فلنظرنا أحد أرجالي يضع ثم ابن الزمون ثم يقول عن بين امن فعند ذلك رفتك السبيل صلى الله عليه وسلم ثم قال ان اقضى الله حقا طيب هنا اقضى اقضى الحال الاملاك اقضى الله لانا كان على الاصل الخط كذلك فبنا يتم شخصات وياتح الوئة لان هذا الذي الحمد لله أنهم كثيراً طيباً مباركاً لي، وقال أنشقر وقال كذا، فقال خالد قال رضيكم بضعة مئات من الملك أو بضعة عشرة ملايين في بعض الوحيات. كلهم هذا هنا، طيب ما يقوله صحيح على نقول في الأن يقال هو شنن كذال هو شنن كذال إذا فعل أشخاص لا فهو شنن كذال وان كانت المكانة ومن قطبعين أقلوا هذه هي هدوءه؟ أينه؟ هذه هي هدوءه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يحسن وكان في الخبر الخطر كان الله عز وجل لتكبر هذا الخطر عليه النبي الله عليه السلام. فن من أمر كان في خطر إذا وضع الله عز وجل في هذا على على هذا طرف ولين. كما كان يشرب واقنع ذلك على رأسه أي لا ورينه ورينه لذريه ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قول لما عندما جيها بيه قبيل بن عميس عندما جيها بيه الوشرة لفضل ركعتين عنده خبر ولذلك في في العطاق عن الشمال هو من سن ركعتين بيه ركعتين قبل البسط قبل طيب هذا يعني قطروا وقال: وسكت فورد السوق هذا وقال: وانتم ياكم وايضا سكت لان محاله من هذا الفعل اننا قالوا اول ما كان ايه ما كان او حديثين او طبعا أيضا أي ما. كله كثير كله كثير إما يكون كثير إذا إذا كان لدينا بيش وإذا عدم لدينا بيش شر المشاكة من بيش شر كلا وهذا إقرار يا رجل ما قلنا وقيلنا ثلاث من لذنبه النبي خببه في عيائي النبي اما بعد الموت كالمساء إيه كالمساء إيه هل معنا هذا أه... بالنسبة لي كل ما قلنا القول والشاهد والإنصاف والتطوير ضمن تطويرية طيب الحديثة إن عدنا في أي وقت من الأوقات إن اللي في حال عهد قال كنا نحذرو وإن القرآن يمد في كان عش كلمان سليم الحالة وثاني سبارك أثنين قالوا لأننا نجفة إنما ونكون كوانا التنفيذ وهذا هو صور مجفة هو التنفيذ على الصحيح وقارش من المعكسي على فهنا إن مراد جابر الغضي أخير في هذه المقالة أنه لو كان عاجب حرام لما سكت عنه الورقون عن الزوالج والآن الثلاثين لأنيه كان هو أطيّر كلام لنفتير كلام تلام الإشتماع هو أطريق المثال عرض فهو مثلا نفعل أفضل الإشتماع إنه هنا عايز بكثير أفضل الإشتماعات موجودة لكما في الإشتماع وهذه هو قد يكون في في أمشيش أمشيش في أه أه هو إلى دبي خبر إنني شفنا ولا الدم مرض الدم على طبعا بسيطه فينا طبعا الجسم وهو على التفريش أو يا مال لما كانه أو على في اللي كان الشيء الذي كان فيه المريض مرحباً فأضيف فأفقى لأنه كان عزاد وقد كانت منهم من عيات الوحيد والله التي يعني أفضل تقرره من المسلمين وقد كان منهم معنا في عزاد البيت لفترض الثاني في فترض الثاني تاني في فهمنا قالوا جوكلان أكثر جوكلان الزمين لمن أتم أكثر ثلاثاً مثلاً وارحاولاً ثم أكثر على ان قال لأنني أشترك أعبر المثل مع الثلاثة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله الله على عن هذا، عن لو كان مفارقا الله تعالى أن وسلم تقول فعل صلى الله عليه وسلم وما i albo jedni, albo jedni, i tak trudno. Albo, i jesteśmy to by واش يقولوا كفاضي عليه ربنا ان يغفر لنا هو ما لوش طريقه غير البلاد الثانيه من ايه الكتاب ان ف كان نعم كان وضعك في الرساله وكان وكان هذا كل وقت الذي يخطبان عليهم الشرك هذا جمعنا لنا الملائكه ال... ال... ال... في التعليم قول علم حليم وكما قلنا تعليم حليم اصلاح الضد القليل لا اعرف عباره ضد القليل لكن, عبو. عبو لكن هو أو علم او morally terminarين و للمقابلين و behavi يعرض رب الي من, من أمر في الحين القول و drie القولي القول нужен ولي ورص و الأبل وكستفى الجاسة المتوقرة علمين من أبل i pamiętania za W tej chwili jesteśmy na هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً هياً قيوماً سميعاً رصيراً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيراً وصلّوا على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وعلى آلي محمد وصحب وعلى آلي محمد وصحبه وسلم تسليم كثيراً من بعد فإن تصنيف الصلاح أهل الأثر قد كفرت للأمة في القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعد والحاكم أبو عبد الله النيسابوري أو النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلهى أبو نعيم الأصدهاني فعمل على كتاب مستخرجة وأبقى أشياء للمتعقب طبعا ستأتي معنا كلمة مستخرج وتعريف كلمة المستخرج إن شاء الله لما نتكلم عن مسألة تدوين السنة أو دواوين السنة ودوين السنة كثير جدا وربما للاسف الشديد يغفر عنها حتى كثير من طلبة العلم لا يعرف ما هي دوين السنة ولا يستطيع أيضا أن يقسم التقسيم الذي ينبغي أن يعرفه كل طلبة العلم وهو التقسيم بالنسبة للكتب التي يحتاج إله طالب الحديث خاصة وكذلك الكتب المذاهب كمذاهب ذي بالشفعية وصول مذاهب الشفعية وصول مذاهب الخنافسية وصول مذاهب المالكية والكلام بكله حتى إذا أراد أن يصنع دحطا يرجع إلى أصول المذاهب ولا يرجع إلى إلى الفروع لا بد من أن انت تستقل البحر أو تعمل إلى البحر ولا تستشرب من السواح لأن غالبا مسألة إذا رجعت إلى الأصول فهذا يعني ييسر عليك الطريق وفي نفس الوقت تأخذ المعلومة نقيه لان غالبا بعض الـ بعض الـ اتباع المذهب ربما ينقلون من المذهب فيؤولون بعض الكلام او ينقلون بعض الكلام بالمعنى او شيء من هذا القبيل فيحدث خلق وكل هذا الشيء التمعنى ان شاء الله تعالى فهنا قال وتلاوه ابو نعيم فعل على كتاب مستخرجا وابقى اشياء لمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي. فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آذابها كتابا سماه الجامع لآذاب الشيخ والسامع وقال فن فن ثنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه هذا صحيح فإن الخطيبة, الخطيبة إنما خدم علم المشطرح خدمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يكفر عليها إلا الله جل وجل فحقيقة فتح الباب وصنف فصنف في الرجال تصنيف كثيرة جدا. من أهمها كتاب من امتع الكتب وهو كتاب اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق كتاب جاء ببعض الناس الذين التبس عليه أو التبس يلتبس في أسمائهم فربما مثلا يذكر باسمين واحد ويذكر باسم واحد ويوهم أو يأتي بعض الناس ويذكره بأكثر من اسم إلى غير ذلك من هذا الكلام الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى معنا في الطريق قال كل من أنصد علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتب ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع وكتاب الإلماء كتاب جميل لكن أريد أن أقول أن القاضي عياض ما كان مشتغلا بعلم الحديث اشتغالا كافيا فمن ثم أو اشتغالا كبيرا فمن ثم ربما تجد الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا كبيرا ترى ان كلامهم ربما يعتريه بعض الايه؟ بعض القصور وبعض كذلك الرمه هرمجي لما لم يكن مشتغلا كبير اشتغال بعلم الرواية في الحقيقة يعني كان عنده بعض الايه؟ التقصير في هذه المسألة في مسألة المصطلح فجاء بعد ذلك لكنه فتح الباب وهذا يعادل كل من فتح باب في ايه في اي مسألة من المسائل، فيأتي الذي بعده فيتقن اكثر منه وافضل ويمشي ربما طبعا اخذ الرياض الخطة من الذي قبله فيزيد عليه بعض الاشياء ويختصد في بعض الاشياء الى غير ذلك من هذه الاصول التصنيف عموما ثم جاء بعدهم ابو حفظ الميندي ثم الميندي صلنا فجز نعم المين دي ا لا ميم ن ي ي ي ي مشدده ي مشدده في الاول مفتوحه وبعدين ا متعلمه ايه الم بقى ما ابو حف المين الف لام ميمية مشددة مفتوحه ألف بعدين ن ج برضو مشددة أي نعم موجود بس المشكله بعض الإخوة ممكن يخطئ, يخطئ في, في, في النطق فقط صنف جزءا سماه ما لا يشعر المحدث جهله لكن في الحقيقة هذا الكتاب كتاب يعني فيه خلل كبير فيه خلل كبير هذه كلها التي أسردها انما هي من علم المصطلح أينها؟ وأمثال ذلك من التصريف التي اكثرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتأثر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح لعثمان بن الصلاح وصلنا فقينا ذكرت لكم في الدرس الماضي كتابة سمع إيه؟ المقدمة مقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح فجعلها في هذا العلم من يعني كمقدمة وكانت نافعة غاية النفع. ولا يعلم لابن الصلاح كتابا او كبير كتب له رساله غير هذا الكتاب وما له كبير كتب الا هذا الكتاب لكن هذا الرجل كما يقال عنه اخلص في هذا الكتاب فمن ثم كان هذا الكتاب وربما يكون هو الأول وإن كان سرقه كتب فجاء بعد ذلك بعد جاء الذين أتوا بعد ابن الصلاح كلهم اعتنى بهذا الكتاب عناية فائقة جدا فمن مختصر ومن معلق ومن معلق ومن ناظم وإلى آخره وهذا كان قيم المدرسة كما يسمون المدرسة الصلاحية في دمشق وما كان يخرج من المدرسة كان يدرس هذه العلوم علوم الحديث وما قلت كل صاحب فن أتقنه ترى له بصمه هذا الاتقان في كتبه وإيه وفي تصانيه فلما كان ابن الصلاح مشتغلا بعلم التدريس في هذا الباب اللي هو باب المصطلح أخرج لنا هذه الدره ألا وهي هذه المقدمة مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال فجاء ابن الصلاح اللي هو صاحب ابو بن ابن الصلاح لو عبد الرحمن الشهر نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الاشرفيه كتابه المشهور فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيئا فلهذا لم يحصل تر ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها معنى لم يحصل لم يحصل ترتيب على ترت تنسيق على ال قول المفروض حجر لم يحصل ترتيبه على, على, على, على الوضع المناسب إنما هو مجرد فقط تقديم تأخير بعض الأشياء والكلام ذا لكنه أجاز في تصنيف ال في تصنيف الكتاب إجادة عالية جدا قال وضم إليها من غيرها نخب فوائد يعني كتب من الخطيب نُخب وفوائد فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بخيره فلا يحصى كم ناظم الله اي هذا الايه الكتاب الأكتاب ابن الصلاح كم ناظم الله ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض الله ومنتصر وهكذا فإن الكتاب إنما هو ابنك الممتد بعدك قد يكون ابنا عاقا ان لم تربه او تضبطه برضو الكتاب يحتاج منك ان تربي انت اولا ثم تصنف مع توافر اليات التصنيف فيه كذلك كتربيتك للولد سواء بسواء تربي الولد مع توافر اليات التربيه في فبقدر قصورك في التربية بقدر العقوب وكذلك بقدر قصورك في العلم مع التصنيف بقدر خروج الكتاب طبعا قصورك في العلم مع الاخلاص مع هذه الأشياء بقدر إما أن يحمل الكتاب ذكرك إلى ابد الاباد أو إن الكتاب يخرج ويوضح في سلة المهملات المهملات ولا يرتفت إلى هذا إلى هذا الكتاب. ولذلك كما يقولون الكتاب هو الابن الباقي للإنسان الابن الباقي للإنسان بعض الناس يقول لك أنا مش عايز ذكر ينقطع يعني يخلف لولد ولا الثاء علشان يحمل اسمي أقول لك انت اسمك هيتشال لحد الابن الرابع فقط ولا الثالث الثالث ولا الرابع ها؟ الرابع لا الثالث الثالث والرابع بيبقاش من ها؟ وبعد كده بيتناش اسمك هم مئة سنة واسمك خلاص يروح ماشي لكن الكتاب ما زلنا نقول احمد رحمه الله طب فين ابناء الامام عهد اسم الامام عهد كيف شلت ابناء للامام عهد ما زلت موجودة وذكره ما زال موجود من ناحية الابناء لا إنما الكتاب هو الذي يحمل اسمك على الحقيقه ويظهر اسمك موجود متوافر مستمر فقال فسألني بعض الاخواني أن ألخص له المهم من ذلك فلخصته في أوراق لطيفه سميتها نخبة الذكر في مصطلح أهل الاثر على ترتيب الرفكرته وشبيل الانتهزته مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فراغب إلي جماعة ثانيا ان أضع عليه شرحا يعني الحضرة بن حجر لخص هذا الكتاب في كتاب اسماه نخبة الإيه هي عباره عن أربع ورقات أربع ورقات فقط سماها نخبة الفكر ثم طلب منه طلبته أن يشرح هذه النخبة فشرحها بشرح وأبسط وأوسع شيئا ما في كتاب أسمه بنجهة, بنجهة النظر هذا الذي أقرأ منه عليه قال فاجبته إلى سؤاله وجاء الاندراج رجاء الاندراج في تلك المسالف فبالغت في شركها في, في الايضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إراده على صورة البس اليق ودمجها ضمن توضيحها اوفقوا فسلكت هذه الطريقه القليله المسالك قال فاقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرته لكم فيذكره بعض اهل العلم يذكر الخبر يقولون الخبر والحديث بمعنى ايه بمعنى واحد والبعض يقول بل الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره هذا تعريف ثالث الخبر فهنا قالوا الخبر أو إما أن يكون مرادف للحديث وإما أن يكون أن يكون أعم من الحديث فيشمل الحديث والآثر وإما أن يكون غير الحديث يعني الحديث خارج عن الايه عن الخبر فإذا قلت في الخبر يبقى بعيد عن الايه عن الحديث فهذه يعني فلاسفه تعريفات للايه للخبر وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير من غير عكس هذا الذي ذكرته ذكرت لكم كل حديث خبر فصار الخبر في هذه الحاله اوسع من من الحديث إذ الحديث داخل في في الخبر وهذا هو الصواب المعمول به وعبرت هنا بالخبر ليكون اشمل فهو باعتبار وصوله إلينا عبر بالخبر لان الخبر أشمل من من الحديث وكأن الحافظ انما جنح الى مسألة ايه ان الخبر عام واوسع فالحديث داخل فيه قال والحديث اما يكون له طرق اي اسانيد كثيرة اي اسانيد كثيرة لان طرق طرقا جمع طريق وسعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعله والمراد بالطرق الاسانيد والاسناد حكاية طريق الايه طريق المثل معنى حكاية طريق المثل معنى حكاية طريق المثل أو هو سلسلة الرجال الموصلة إلى الايه إلى المثل ومعنى حكاية طريق المثل أن يأتي رجل فيحكي المثل للذي دونه فيأتي الذي دونه وقد اخذ من الذي فوقه المتنة فيحكيه للذي للذي بعده ايب انتقل المتنة عن طريق سلسلة ولا لا عن طريق فيه سلسلة موصلة ماشي حلقة بعدها ايه فهذا مقصود الحافظ حكاية طريق الايه طريق المتن فالايسر طبعا في التعريف اما ان تقول حكاية طريق المتن وان كان التعريف الثاني اشمل افضل هو الرجال الموصلة هذا بالنسبة ليه للإسناد قال حكاية طريق المتن وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين طيب احنا طبعا هو هنا المصنف رحمة الله تعالى قسم تقسيما مهما دخل ثاني ثلث طيب خلاص نقف هنا في هذا المجلس ثم بعد ذلك ان شاء الله ننطلق في الكتاب ونناقش مع كل جزئية من جزئيات الكتاب حتى ايه يعني ده نشهد ان ندعكم مرتبطين بالايه الكتاب نعم في الوقت الدرس ما هو المشكلة بس علشان يعني في نشاء والكلام ده الاخوات نعم طيب الكلام واضح يا اخوه ولا في اشكاليه نعم الاول كانوا نضع احنا لسه نقرأ وحنشتغل على الصبور <تصفيق> اجف يعني؟ <تصفيق> مش مشكلة ما انا حاقف شوان كده ولا كده حاقف هذا عهدي بالمصطلح ان انا ده يعني اثير في المصطلح الا على الصبور ما شر ان ده ان لن يصل المصطلح الا على الصبور وانا عارف الكلام ده كويس ما شر؟ ان شاء الله طيب نعم احنا لسه في البدايه وبعدين شويه الكلام دولت نعم طيب ما هو الكتاب دا. طيب الشيخ كان كلمنا على موضوع الكتاب وكان بيقول ان فعلا هي... الموضوع ده مهم جدا يا اخوان خلي بالكم ان احنا يعني ان شاء الله في كل درس هنجعل عليه بعض الاسئله ماشي هنجعل عليه بعض الاسئله و في اثناء الدرس هنجعل برضه بعض الاسئله عشان نميز مين المحضر واللي التحضير قبل ما تأتي اقرا الدرس نعم مش بتفهم لكن مجرد ما تقرأ وانا مجرد ما اجلس وابدأ اشتغل هتبصد تبدأ تسترجع معايا الايه معايا المعلومات هتستحبش. ماشي؟ بس مجرد اقرأ الدرس وبعد ما تطلع اقرأ الدرس قبل ما تيجي وانت هنا هتلاقيك من حين شغال وبعد ما تقرأ ما تطلع اقرأ الدرس مع هذا التفصيل اللي احنا بنذكره في الايه فيثبت ان شاء الله تعالى ومش هي ايه مش هي ان شاء الله ماشي مع الاسئله اللي احنا بنعطيها ان شاء الله على الدرس فما من درس شييمر الا وسنعطي اسئله تغطي الايه تغطي الدرس كله كاملا فتطلع تمسك الاسئله تذاكرها كانك أنت بتذاكر الدرس كله من اوله الى اخره فستستفيد ان شاء الله استفاده طيب لكن على كل الاخوه في استفادة ولا ما فيش استفاده امم طيب نبدا ان شاء الله في الدرس الثاني له كتاب الأربعين النووية النوويه ونبدا ان شاء الله طبعا احنا قدمنا في الدرس الماضي على في مقدمه نبدا في الحديث الاول مباشره في هذا الكتاب الـ الـ هذه الرساله الجميله جدا وان شاء الله تعالى ما من حديث ناخذه الا ويحفظ حفظا تاما وهنسمع واللي مش هيسمع إنتم حكمت على نفسكم هتوزعوا هت... ت... بيشتي وبتاعوا حاجات مني على الناس طب الشي السيد جايد وبجوه طبعا يعمل حسابه انه هيدم بيشتي ويوزع على الناس ها؟ الشي السيد؟ يعني هنغرم هنغرم ما تخافوش ولا انت تزعل من التغريم اللي بيزعل من التغريمي ذاكش طب هناخد منه عشرة جنيه ولا والنحاجة ناخد عشرة جنيه واللي لي ما يجاوز عشان عشر دنيه الفلوس بت... بتلدح شوي مكم أحد العلماء يقول لي يقول عهدت نفسي إني اغتبت رجلا أن أصوم يوم قال فسهل علي الصوم يجب اغتاب وصوم صيام بس أصلح سهل قال فعهدت نفسي ان اغتبت رجلا أن أتصدق بذيناك قال في حبي تركت الغيب ماشي فخلاص احنا هنقد بال ايه مؤدبين ومحترمين جدا وانا مع... انا اسف في الكلمه سامحوني لو خرج مني رص كده يا لكن انا ها ف... ها لا ما احنا نعمل هذا عشان مساله الدفع ديت من ضمن الشيء بالرسوم في رسوم الاشتراك ولا لا في اشتراك من ضمن الاشتراك تزود شويه حاجه اسمها تامين تامين ضد المخلفات <تصفيق> عشان على طول يحط رصيد نعمل المخالفه تسحب من الايه من الرصيد ما هو لو انت قاعد كده وتقول له هات كنا ما معانيش ولا حاجه فلكن لما يبقى في رصيد وخايف على الرصيد الموجود في البتاع كده واخر الشعر ياخده معناه الشعر الشعر ياخده. اخر الشهر يبقى ياخدوا معانا شهر بشهر اخر الشهر ياخده هيبقى العمليه اتظبطت يعني ايه رايكم في الكلام ده انا ما بتدخلش في الاداره انا بس مجرد كده ايه ها الجنتلفر قاعدين هم تفرحانين ومبسوطين ويقولوا احنا كده احنا هنظبط المساله حيلموا فلوس كتير خلاص بحقنا وفرفشنا ندخل في الدرس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشليما كثيرا بعض ف آه... نبدأ في هذا الكتاب الكتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واشعة وقد صدرها بحديث المهم ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اقرا الحديث من منا يقول عن امير المؤمنين بحسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي بعض الروايات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يخيبها او امرأتي ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا حديث عظيم الشأن جدا وكما قال اهل العلم ينبغي ان يوضع في كل باب من ابواب العلم فيصدر به كل باب من ابوابه العلم وهو يذكرك بما أنت مقدم عليه أو بحالك هل هذا الحال تبغي به وجه الله عز وجل أم لا وهو يوقفنا على خطر القلب وأن القلب إنما هو محل نظر الرب عز وجل إنما ينظر ربك سبحانه وتعالى منك الى قلبك فان وجد القلب في زيغ وضلال ازاغ الله عز وجل صاحب هذا القلب ولذلك لو وقفت على كلام ربنا عز وجل في كتابه الكريم من اوله الى اخره لرأيت ان الفتح انما يفتح به على القلب وان الغلق انما يغلق به على القلب فان اراد ان يعاقب الله عز وجل ان يعاقب الله عز وجل انسانا خاتم على قلبه وضرب على قلبه كلل برانا على قلوبهم ام على قلوب اقفالها وكما قلنا انما ياتى العبد الخير بالقلب بسبب ما في قلبه من الخير ولذلك قال الله سبحانه يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الأشرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إذا هنا الخير هنا لما نظر الله عز وجل إلى القلب فوجد فيه خيرا فعند ذلك أعطاهم هذا إنما قاله ربنا سبحانه وتعالى لما أشر العباش في غزوه بدر فلما وشر العباش قال يا رسول الله إني كنت مؤمن وفي قلبي خير فعند ذلك أنزل الله سبحانه يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا وان عايزك تركس من هذا الكلام جيدا إن يعلم الله في قلبك خيرا والله الذي لا اله غيره لا أعطا اعطاك الله عز وجل وفتح عليك من حيث لا تحتسب فتح عليك في ميدان العلم فتح عليك في ميدان الدعوه فتح عليك في كل الميادين بناء على ما في قلبك من الخيف اصدق الله في تعلمك اصدق الله عز وجل في قولك اصدق الله عز وجل في فعلك فان صدقت الله في قولك صدقك الله وان صدقت الله عز وجل في فعلك ايضا صدقك الله سبحانه وتعالى. والقلب انما هو بينه وبين القلب اشارات هذه الاشارات اذا كان الكلام نابع من القلب من قلب صادق ووجد قلبا صادقا وانا أبتش في هذه المسألة لا أقول وجد قلبا إنما أقول وجد قلبا صادقا يبغي النجاة ويريد الخلاص ففي هذه الحالة ترى الكلام خرج من القلب ودخل في القلب الصادق مباشرة وأنا قيدت الكلام بقولي في ال... وجد خرج من قلب صادق ووجد قلبا صادقا حتى إن كثيرا من الناس ربما يكون في قلوبهم خالل فيتهمون كثيرا من الناس الذين يدعون إلى الله عز وجل يقول ما أخذ كلامه قلبي وربما يكون هذا الدعية من أصدق الدعاة إلى الله وتعالى ومن أفضل العلماء فيقول هذا بناء على القاعدة التي يرددها كثير من الناس فيقولون إذا كان الكلام من القلب دخل في, اللي في القلب فيقال له إذا كان الكلام من القلب فوجد قلبا صادقا حيا دخل فيه لكن وجد قلبا ميتا كيف يدخل ولذلك انا اقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم من اصدق الناس قولا وفعلا وقلبا وقد كان المنافقون يجلسون في حلقه واحده مع الصحابه رضي, رضي الله عنهم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخرجون فيقولون ماذا قال آنفا ها فهذه قاعدة إلى حد ما فيها فيها خلل لكن تصحيح القاعدة إذا خرج الكلام من قلب صادق فوري قلبا صادقا يعني يبغي النجاة يبحث عن النجاة وإن كان قد ضل في بعض الجزئيات لكنه لا يزال فيه خيف فمن ثم يدخل فيه هذا الكلام فيستفيد منه قال يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني يعطيكم خيرا مما أخذ منكم بمعنى أنه سلبت منكم الأموال وسلبت منكم الديار والاوطان لما خرجتم منه يعني يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الأموال وفوق ذلك يغفر لكم والله غفور رحيم وقال في ايه الفتح فانزل الله السكينه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعالم ما في قلوبهم ها فانزل ركز, ها ركز الى هذا الرابط فعلم ما في قلوبهم أي من الخير فأنزل ليه السكينة عليهم بناء على الخير الذي في القلوب فأنزل السكينة عليهم هذه واحدة وثابهم فتحا هذه منحة ثانية وإيه مغانم كثيرة يأخذونها ثم بعد ذلك في الآية الثانية قال ايه ختم الايه بالمغفره وهذه أيضا إيه؟ منحة إذن يا إخوان مساله انعقاد القلب على الخير هذا مهم جدا ويؤتيك الله عز وجل ما تريد وما تشأله لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أسلم أعرابي أسلم فمن ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آمنت فصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه يرعى الإبل للقوم فكان في غزوة من الغزوات فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم جيء بغنائه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم ترك لهذا الذي يرعى الإبل للقوم يرعى لهم الإبل والركم فلما جاء الرجل فوجد أموال فقال الصحابه له هذا قسم خذ هذا فنظر إليه ثم قال ما هذا قال هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تماع وجه الرجل ثم أخذ هذا ثم ذهب الى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ما هذا قال هذا قسم قسمت لك قال ما ما على هذا تبعتك إنما تبعتك على ان اضر وبسهم او ارمى بسهم هنا فيخرج منها هنا فاموت في سبيل الله او كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اصدق الله يصدق فلما كان كانوا في غزوة بعد هذه الغزوات واذهم يعني بعد انتهاء الغزوة يجاوب بهذا الرجل المقتول فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسمه يعني هو هو الرجل بل كم كان... أهو هو قال نعم قال صدق الله فصدقه الله عز وجل إذن إخوان إن النظر إلى القلب أمر مهم. فينبغي أن يلحظ المرء قلبه بين اشد من لحظه لنفسه فإن النفس ربما يكتم دقائق، لكن القلب إذا زاغ إذا زاغ ثانية واحدة، ربما يكون فيه هلاك الإنسان في الاخره لو أن رجل أشرك طرفة عين، أشرك طرفة عين، ثم مات في لحظة واحدة. خسر الدنيا والاخرة ولا لا؟ خسر الدنيا الآخرة. إذا تعاهد القلب أمر. هو من الأهمية بمكان وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من من الخاسرين قال عن أمير المؤمنين عم ابي حفص وهذا من, الحديث من ناحية الحديثية يسميه أهل العلم بالحديث الفرد أو الحديث الغريب كما شاءت التقسيم معنا حديث الفرد أو الغريب نعم الحديث الفرد او الغريب والحديث الفرد او الغريب هو الذي ليس له الا راو او لم يأتي الا عن راو واحد في اصل ليه في اصل السمد ماذا ليس له الا راو واحد في اصل السمد سيأتي التعريف معنا ان شاء الله تعالى وهذا الحديث قد اصدر البخاري كتابه به اول حديث في كتاب البخاري هو هذا, هو هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث كما ذكر اهل العلم انه ربع الدين ربع الدين وقيل نفس الدين فهو من الاحاديث كما قلنا التي عليها مدار دين الاسلام وهي أربعة منها هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها الرابع في هذا الكتاب وسياتي معنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس الحديث وأيضا الحديث الرابع إما يعني اختلف فيه اهل العلم دع ما يريبك الى ما يريبك واما من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني فهذا الحديث عليها مداه دين الاسلام وعلى عجلة سريعا فإن هذا الحديث هو اصل في العمل الباطن اصل في تصحيح العمل الباطن و حديث عائشة رضي الله عنه الذي سياتي هو أصل في تصحيح العمل ايه؟ الظاهر فإذا انصلح الظاء الباطن وكذلك الظاهر خلاص بقي ها؟ ماذا بقي؟ ما بقي شيء؟ اذا فهذا ميزان للعمل الباطن وحديث عائشة ميزان للعمل الظاهر كذلك حديث ده ما يريبك الى ما لا يريبك ايضا منبعه العمل الـ العمل الايه الباطل اللي لان هذا غايه النهايه هذا اصل في الوراء لو يريبك الى ما يريبك أصل في الايه في الورق. اذا شككت في امر فدعه واذا لم تشك في امر فاقدم عليه وايضا كذلك حديث من فسن اسلام المرء ترك ماله يعنيه. و. نأخذ دقائق فقط بعد ال بين الأذان وال. और कौन आ فقلنا بان تركم عفوا الحديث كما قلنا دعم يريبك الى ما لا يريبك فهذا أصل في, أصل في الورع دع دعم يريبك وليس وليس ما يريبك لأن كثير من الناس ينطقها بالضم لا الصواب بالفتح دعم ما يريبك الى ما لا يريبك وهي أصل كما قلنا في الوراء كذلك من حسن الإسلام المرء تركه مالا يعنيه وكذلك هو أصل في الوراء أما بالنسبه لحديث الحرام الح... إن الحلال بين والحرام بين هو أصل كذلك في الليه في الوراء أيضا لأنه يتكلم عن الايه الأمور المشتبهه فالأمور المشتبهه لا شك يرتاب منها الايه هي ما يرتاب منها الإنسان يشك فيه فاجتمعت <تصفيق> فيك هذه الحديث اجتمعت فيك العمل بالأربع... هذي... ب... بهذه الحديث الأربع فقد اجتمعت فيك الخير كله الخير كله هنا يقول عن أمير المؤمنين عمر بن بخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات قولي إنما تفيد الحفظ وإن كان الإهل العلم في ذلك أقوال أخرى في مساله إنما الأعمال فقال ما من عمل يعمل به أي كان هذا العمل من قبيل الحرام من قبيل الحلال لا بد فيه من نيه سواء كانت النيه صالحة ام غير ام غير صالحة فاذا كانت النيه صالحه جوزي عليها لين الانسان بالثواب واذا كانت غير صالحه جوزي عليه الانسان بالعقاب لقيل أن يقول وهل يعاقب الإنسان على النية؟ يعني مجرد النية؟ هل يعاقب الإنسان على النية؟ من يجيب؟ تفضل كيف ذلك؟ هم؟ <تصفيق> <تصفيق> أجبت على نفسك وردت على نفسك وعلى قولك هذا إنما هذا الحديث انما يربط هذا كلام جميل وهذا الذي اريده لكن هذا الحديث يعني زي ما ايه ليس في صالحك ولا في صالح قولك ماشي نعم جميل جميل ف لذلك بالنسبه لهذا الحديث طبعا هذا حديث جميل جدا في هذا الباب هذا جزئي على النيه لانه اصر وعزم لكنه حيل بينه وبين الفعل بحائل خارجي فمن هنا عوقب على الايه على النيه مع ان الفعل لم يقع منه بل لا تعجب لو قلت لك قد يكفر الانسان بالنية فقط ممكن ولا لا ها؟ لو ان رجل في ديار المسلمة الان وقد كتم امرا يخشى ان باح به العقاب كان يعتقد ان الزنا حلال واضح الاعتقاد امر يقلدي ولا لا هنا اعتقد ان الزنا حلال الزنا معلوم معلوم حرمته من الدين بالايه بالضروره كفر باعتقاده ولا لا كفر بمجرد الايه بمجرد الايه لانه لو وجد فرصه لا باح طيب رجل يعلم بأن الزنا حرام لكنه يتمنى الزنا مع علمه بالحرمه لكنه يخشى الفضيحة والعار كمرأة تخشى على عرضه أو رجل يخشى على مكانته بين الناس، وهو بين الحين والآخر يتمنى أن لو وجد بغيته في ستر تام طيب حكم لأيه ما فعل شيء يا إخوان ما فعل شيء لا يعاقب؟ هنا بهذا الانعقاد انعقاد القلب على تمني اتاحه فرصه فعل المحرم وقع في الايه وقع في الايه فيعاقب في الاخره على هذا الفعل ولا لا ولو لم يفعل ايوه على انعقاد القلب على الفعل هو ما فعل لكنه انعقد قد يستني الزنا ويتمنى سلوح الفرصه فينقب بخلاف آخر يرغب في قضاء شهوته كحال المسلمين عموما لكنه يخاف الله فيرضع الشهوه بخوفه من الله عز وجل النفس تريد ان تعطمناه لكنه فر هنا. لكنه هنا فرق بين الرجلين بين الاول ما خشي الله انما خاف الناس ويتمنى ان لو وجد بغيته بعيدا عن اعين الناس اما الثاني انما ربما تفتح له الابواب وهو يشتهي لكنه يخشى عقاب الله عز وجل فيبتعد مع ان نفسه تستاهل طيب هذا يعاقب ولا لا الاخير يؤجر ولا يعاقب يؤجر ما الدليل على انه يؤجر جميل هناك حديث أسرح هم هذا ليس بصريح في المسألة في المسألة وإن كان يعني يطلع للشذلان لكن ليش الصريح إن صراحة الحديث الذي أريده وأعني هل فايت بحديث الرجل الذي جلس بين رجل مرتي ابن ابنة عمي اشتعل لكنه ما الذي اقامه الخوف من الله عز وجل ثم اجار الله عز جلل لا با اجار جدا هذا الاخلاص الذي زحزح الصخر زحزح الصخر ولا لا ها زحزح الصخر <تصفيق> اذا إلا الإلا. يعني الإلا الانسان يتعاهد فتعاهد القلب يا اخوانهم ولذلك هذه الامور مهمة جدا هذا التفصيل الذي ذكرناه مهمة جدا ولذلك انا لا قلت لك رجل جاء ليسرق من بيت فلان من الناس بيت اخونا مثلا واخذ السلم واخذ البتاع والكلام ده وراح فشاحبنا يعني انضبط اموره كويس ومقفل البيت تمام تمام يلف حوالين البيت مش عارف يطلع مش عارف ايوصل او وجد ناس حول البيت رجع ولم كما يقولون رجع لا مش نقول كل خفاية هنا لا افرد اي اختر يخونه بعد السرقه في انظري نفسي انه خسر طيب هذا يعاقب ولا لا طيب لو فعل يعاقب ولا لا يعاقب هذا يعاقب لكن العقوبه مرجعه الى الله لأنه ما, في ما هناك فعل ظاهر يجعلني عقب عقوبة دنيويه لأن من في الدنيا مبناها مرناها على لي فإذا فعل الفعل فقد ارتكب جريمة فيستحق عقوبة العقوبة الأولى الجريمة الاولى جريمة في حق الله عز وجل والجريمة الثانية حق الادميين فيعاقب في الدنيا ب حق الادمي وقد يتجاوز الله عز وجل بإقامة الحد عليه لأن إقامة الحد هذه المكانة كبيرة جدا باقامه الحد عليه انضبط وانفرق من شره ففي هذه الحاله يعاقب العقوبه الدنيويه وقد يكفر عنه او يكسر عنه العقوبه الاخرى الاخرويه اذا, إذا أقيم عليه الحد طيب اقيم عليه الحد لكنه بقلبه مصر ان يعود لان برضه قامه الحد بحد ذاتها طبعا لا ومن عوقب شيء من هذا يعني بقامه الحدود فهو له قثاره لكنه عوقب ولم يرتدع وما زال مصرا لان سنحت له الفرصه لفعل. نعم لا يعاقب طبعا في العقوبة الظاهره حتى يفعلها لكنه امام الله عز وجل لما صر يعاقب في الاخره بالنسبة نعم بالنسبة لهذا الحديث من عقد القلب على الفعل ولا على الخوف هل انعقد القلب هذا مجرد وسواس طارق ولذلك العلماء يقولون إذا جعلوا الوسواس فإن صرفته هجس لك يجعله هاجس اللي في نفسه هذا هاجس لم ينعقد عليه القلب فإذا تماديت معه حتى صار عقيدة في القلب طبعا المشكله مشكلة إن انا دخلت في شغل فضيله الشيخ عبد الهادي ودي لكن ايضا انا ها فاشهده هذا اذا اذا تماد في هذا الفعل فانعقد عليه القلب لم يكن نفس ولم يكن حديث نفس انما صارت عقيده قلب ولا لا. ولذلك انا ابردك مثال رجل دخل في الصلاة اول ما دخل في الصلاة قال الله اكبر باخلاص ثم دخل اتاه الوسواس ويسرح مع ونسى الصلاة ونسى كل حاجه عمال يركع ويقوم يبتعوا الكلام عرف وشاء كام ولا ولا تمادى معه تناديا كليا هنا العلماء يقولون بإن الصلاة ربما تبطل الرجعة التي حدث له الهاجش فيه وتمادى معه لكن لو, لو, لو لم يتمادى معه عفوا لو دخل طبعا في بدايه الصلاه هذا يختلف إذا دخل بغير النيه في تكبيره فالانتباب مع الهاديس هذه مشكله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله وال ينصرف أنا لم يقل لم ينصرف, ينصرف ينصرف عن هذا الوسياس ينصرف ثان؟ وفي رواية اصرف ذلك عنه ولينصرف ولي وفي رواية ولينتهى. في؟ هنا فرضت انت بقولك امنت بالايه بالله حاولت الايه ان انت تلغي الفكره ولا تتمدم عليها أقول اقول لك قولا أقول لك قولا واختم به عشان طبعا الحديث فيه كلام طويل واختم به كان هناك رجل يريد أن يعلم طالبا من عنده بعض الأداب فقال ابني إذا مررت براعي قنم ولهذا الراعي كلب فخرج الكلب ينبح عليك عما ليهيت فتعب السلام فماذا تفعل قال أدافعه ما استطعت قال فان لم فإن عاد قال واذا ما استطعت قال فانعاد قال واذا لم قال يا بني ذاك امر اذا مررت براعي غنم غنم ومعه كلب فندحك كلب الغنم فاستعن برب الغنم يرد كلب عنك اذا لم يجيلك تقوم تدخل عن يسارك ثلاثا ثم تستغيث استغاثه الملهوف مشايليلك الملهوف الذي وقع في براثن عدو ولا خلاص له استغاثه هؤلاء الذين وقعوا في لجج البحر والامواج تتعالى والرياح عاليه والسفينه تتقلب وهم يقولون يا الله عند ذلك تصيب الهدف فإنما يصاب الهدف بأمري الأمر الأول بقوة الرامي قوة الشاعد والأمر الثاني بالتحديد تصويت فإذا كان الشاعد قويا لكن ما استطعت أن انت تصور مش هتصيب الهدف وان كنت تستطيع أن تصوّك لكن الخاع الضعيف يبقى لن تفعل، لن يفعل الإسلام في الرمية ما تريده وما تشتهيه فهناك فرق بين رجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجل وبين آخر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتراه يحترق من داخله كحال رجل يقول أخوانا غثون واخر يقول الغوث غوث ايهما يسمع له ويتكالب الناس على غوثه من الذي سمع الناس في نظرته التالم الشديد اما الاخر اللي بيتكلم بذلع ده ايه لا. اه مش لا. اللي بيتكلم بذلع ده المسألة بالنجدانه يعني فهذا لم يتركه ولذلك قال اما يجيب المضطر اذا انتسأل سؤال ايه المضطر نعم؟ نعم؟ البسق أن تبسق عن يسارك ثلاثا والبسق هو, هو أن تفعل هكذا هكذا تخرج تخرج معها ربما يقول بسقات خفيفة جدا هذه البسقات لأهل العلم فيها أقوال يقولون أنها تقع على الشيطان فتحرق يكون لها مفعول بخم جدا قوي فتخرج مع هذه البسق الخفيفة جدا لأن البسق خراف التفل التفل أعلى من البسق البسق إنما هو خروج بسقات خفيفة جدا أيوة أي نعم أسئلة لا أسئلة المره قديم لأن ما اخذنا أخذنا يعني كثير في هذه المسألة، فإن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي